لكن جميع السبل تنتهي بالفشل، في حين يظل الفقر ينهشه هو ومن في محيطه، غير أنه فجأة يظهر أمامه أمل ملتوي وغير شريف.